اثنين ثلاثة اربع اخر مرة جماعة اقف والان طلاب الاذاعة المدرسية بل يتقدم الطلاب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على عشرة الانبياء والمرسلين اما بعد يصور فصل سادس جيم يقدم لكم اذا عدو المسائية لهذا اليوم الثلاثاء ليلة الاربعاء الموافق 16 مارس 1900 جلكسو كندر وبحضوركم يتم لينا الفرح والسرور الدائر عثمان احمد وخير بداية لكل بداية القرآن الكريم ويتلو على مسامحكم القارئ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب والآن مع كلمة الصباح والطالب أبو سيف المجول أخواني الطلاب أبناء المدرسين صديقي المدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وافلح من صلى على النبي نظر لما نراه من زحمة في المقصفي. وناشد إدارة مدرسة شارع المليون بان تفتح لنا فتحه من غاد لكي نأتيها من خلف اللوذة ومن جاي والان مع حكمه مع الحكم واقوال العرب والطالب برويز أيها زورة قبل الله يستوي خالط اسمون لازمين لبس دساسات شام بشرة ما يخرب والان مع فقط هل تعلم والطالب حسن ولد باسماعيل هل تعرف ان حلقات شرع المليون تجي من حي النظيم هل تعرف انني خجلان وما قدرش اكمل يابوي يابوي او خزيه مخوز؟ والآن مع النشيد الوطني والطلاب أبو سيد وبرويس نحمد الله جاءت لامان تيمان <تصفيق> نحمد الله جاءت لامان تيمان نحمد الله جاءت لامان تيمان الله ولا ما يقلّي نه ميدال عجاتة نه مان تيمان يا خوي موقف <تصفيق> دعوة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعد استرح استعد يلا يا شيبان يا حلوين نفصولكم وليانا معلوم من خلوع الشباب الميسي خال خال حلوين على قرب الله كم كمته مع دخان ولا لا ولا ما يجيب الدخان أنا جيبته تنباكة والله وزير دا يجيب لنا حشيش يقول لنا تنباكة والله يستو شوف رأسي عبر نهاية كلها إلى من التنباكة قرب الله وليانتك الزابعة زجاج يلا تدخل فصلك يلا من الكرام تدخل فصلك يلا لا شوف ايو واحد حدوا بس بسي تراي والله جلدو تعال تعال انت اللي معه دواهم تعال, تعال تعال والله نمش كاك تعال هاي تعال تعال مروي صوري صوري طاح ايو انا مغى تصور بلاتوص ايو كليجة تصور اه ناوه لا حد تصور تعال عربة تعال لا حد تصور ينا خاكشي بصي وين خاكش تعال حاسبي الله عليهم صورونا ويبون يفضحونا خل ندخل فصل يا حسلي ودرس هناك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي ونيابة عن زملائي وأقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أونه <تصفيق> هم طرمان ما يعرفون يردون يا استاذ عشان ما يصير زاج بعدين خراب نظام <تصفيق> ما شاء الله ما شاء الله والله بادري جيدة واتمنى استمراره على العموم اعرفكم بنفسي معاكم الاستاذ عبد الرحمن ريانة سنيدي ادرسكم مادة القواعد باسمي وبالنيابة عن زملائي حقول والنعمة يا باشا <تصفيق> ما عليك زود بس كيف دخلت هالمدرسة وانت منت بسعودي نحن يا أستاذ من طلاب المنح ولو قرأت اكشف من تحت ما سألت السؤال ده وش بس المنح ما تويطه في الابتدائية ما غير جمعيين بس <تصفيق> يا أستاذ هذا كل شي يجي بالواسطة بالواسطة يجي لو بالخزانة ما علينا ما علينا خلاص اقطع الصوت اليوم مراجع لما سبق دراسته في العام الماضي عن الجملة الفعلية شوف الكشوف يلا يا ابو سيف عطم جملة فعلية ايه جملة فعلية ايه وش هي الطفل اكلها الطفل يحلب لا. الطفل يحلب المعزى ما تجي لقيتها ايه يا استاديه كبّل خاثر والولد لا الولد كبّل خاطر. ايه الولد كم بالخاثر ايه يا استاذ القيث وش يكون الخاثر ذا ايه ما تعرف الخاثر يا حبيبي الخاثر يا, حبيب يا استاذ هذه هذه حبه تن زي الكيوي ما ياكلونه الا مع خبز يا اخي نقول له زفادي وخلصنا على العموم الاجابه صحيحة لكن الالفاظ رديئة يلا قم يا برويز عطن جمله فعليه فيها حرف جر بسم الله توكلت على الله اللهم انصر برويزا اللهم لا تكلني لنفسي لا تكفى الحكي اعطى جمله فعليه فيها حرف جر جمله فعليه فيها حرف جر ضرب الجوكي انطى معي ضرب الولد شوف ضرب الولد التيار بالحجر وشو ضرب الولد التيار بالحجر وش يخجره؟ قادر هزا بلوك بلوك بل بواجهك تكلم بلغة فصيحة شوف يا صديق لا يسوي غلط بعدين ولا جيبنا برات برا يكسر رسانة بالكريك هذا كلام فاز ف... طيب اصلا جاتك صحيحة والالفاظ ما هي مهمة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ايه عندك اياه يا ابن اخي والله انك خير من يمثل باكستان عشان يونان تا يا خيلو يلا يا عثمان عثمان احمد يلا يا عثمان احمد حط جملة فعلية فيها صفة يعني كان لازم تشربك ليه الصال يعني عندك اجابة ولا لا لا لا عندي عندي يقول لك بيها صفة بيها صفة يعني حالة بشا ايوه لقيتها والله لقيتها صار السوداني ابيض تسمع الجبرويس تسمع وش يقوله سوداني <تصفيق> ايوه اذا خجر بقر على الكرون على ليش هدي والله يا اخينا ما انت مانك ايه اجابة بس والله انا عارف انه مستحيل طب حصل شنو يعني على العموم اجابتك صحيحة ومنتازة والحين جميع حس... حسنين أيوان حسنين جميع حسنين عطن جملة فعلية فيها مضاعف ومضاعف إليه أنا آسف يا أستاذ ما ذكرتش وليش ما ذكرت أنت ما تبغى تتعلم يا باشا مش بتاع علام أولله أنا مش بتاع علام داني فلاح ابني فلاحة أنا دغصبت على المدرسة يا باشا وأنا سرحان في لجمة العيش، دلوقت الناس مش لباضية، وليش بقت مر وكل حاجة بقت غالية، عمال اشتغل الصبح وليه وما قدرت شاك واسكن زي بقية الخلق. اي والله، والحليب غلا، والقشطة وستم بالك فراعة الله يسلب علينا. يا الله اللحاق على مصريف عيالنا كل شيء غلا. والله جازي اللي كان السبب يا أخي ولا سموت ولا قديد ولا بلوك هذا كلام نفراد تلشيب بالرأس عشان حتى تراب صار قالي هني يبغى تجار كلام واحد بس هاي هو وواحد بس انقلا انقلا انقلا بس وانتظرونا في الحلقة المقبلة لتكملت هذا العدد كان معكم في التمثيل عبد العزيز الفادة وعبد الكريم فيحان ومنصور كماش وكان معكم في الهندسة الصوتية الأستاذ هاد عواد.